إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك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 وَقَتَلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ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 إنا له لناصحون أرسله معنا غدي يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن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 يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل ثولت لَكُمْ أَن فُسُقُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادًا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 وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي متواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده أتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين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 ولقد همت به وهم بها لولا أرآ ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَالسَّبَقَ الْبَابَ وَقَدْ تَتَقْمِيصُهُ مِنْ دُبُرِهِ وَأَلْفَى سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَبْدٌ أَلِي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 عظيم يوسف أعرض عن هذا واتغبي لذبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغبها حبا، إننا لن راه في ظل مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأتت. كل واحدة منهم سكينه، وقالت خرج عليهم، فلما رأينه أكبر منه وقطع من أيديه، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا؟ إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولא إن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. وَإِنَّ لَا تَصْرِفْ عَنِ كِيدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفْ عَنْهُ كِيدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 طعام ترزق عنه إلا نفأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني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 لَا شَرِيكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأبا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 يا صاحبي بعيد سجني اما احدكما فيسقي ربه خمرا وام الاقر فيصلب فتاكل طير من راسه كوبي الامر الذي فيه تفتيان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 ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنت انتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالم وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب يأكل هم سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاة الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالن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 قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنما هو لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القى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 ما لي يوسف بالأرض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن. ولا أجور الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتكونون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ممكن.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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظًا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ودق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رزت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا رزت إلينا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 فَمَا آتَوْهُ مَوْثِقَهُ قَال الله عَلَى مَا نَفُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُبْنِي عَنْ قَرْيَةٍ مِنَ الطَّاهِرِ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 قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهاجهم جعلت ثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العيوه لكم لا تارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد ضواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به داعي قالوا تالله لقد علمتم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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوليتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان ليأهذ أخاه في دين الملكين لا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نبيه ولم يبدها لهم قال أنتم شر كان. والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا نا نراك من المحسنين. قال معذ الله أن أخذ إلَّا ما وجدنا متاعنا عنده. إن إذا الظالمون فلما استأشو منه خلفون جيا. قال كبيرهم ألم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 جات فأوفلنا الكيل وتفدّق علينا إن الله يجزي المتقّدين قال هل علّمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لا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 بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفن قالوا قَطَّ الله إِنَّكَ لَفِي بَلَدٍ قَدِيمٍ وَمَا أَنزَلَ البَشِيرُ الْقَاحِ عَلَى وَجْهِهِ فَتَرَتَّبَ ضِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَنَّا السَّغْفِ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا قَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوَي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 قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نتغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيب لما يشاء إنه هو العليم حكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء.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 ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئة الرسل وظلوا أن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 يُدْرَا وَلَكِن تَفْصِيلًا تَدِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَضِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدَهُ وَرَحْمَتَهُ